تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ بَيْنَكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ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 فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَكَاتِبُ الَّتِي تَبغي حَتَّى تَأْتِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 نساء عسائكم خيرا منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتبرؤ لائكم الظالمون